بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحقة وما أدريك ما كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عادون فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام من حسوما. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ أَفِذْعَوْنَ وَمَن قَبْلَهُمُ الْمَوْتَىٰ بِالْخَاطِئَةِ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 أن تأني ملاك حسابه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها ذانية، كنوا وشربوا هني أم لَفْتُمْ فِي لَيَالٍ خَالِيَة وَأَمَّا مَنْ مَاتَ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمُوتَ كِتَابِيَه وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَه يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَة ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فهلوه ثم الجحيم صلوه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 إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهر قليلا ما تذكرون تَزِيلُ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْقَوِيِّ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٍ